قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها 114. بعث أشقاها فقال له رسول الله الله وسقيها فكذبوه فعقرها فدم دم عليهم ربهم فدم دم عليهم ربهم بذبحهم فزوىها ولا يخاف رقبا